لأن الأمر من الله يدل على الوجوب ولكنه أشار إلى أنه أمر إرشاد لا إيجاب بقوله وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة لأن الرهن لا يجب إجماعا وهو بدل من الكتابة عند تعذرها في الآية فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلها واجبة وصرح بعدم الوجوب بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمنا أمانته فالتحقيق أن الأمر في قوله فاكتبوه للندب والإرشاد لأن لرب الدين أن يهبه ويتركه إجماعا فالندب إلى الكتابة فيه إنما هو على جهة الحيطة للناس قاله القرطبي وقال بعضهم إن أشهدت فحزم وإن اتمنت ففي حل وسعه قاله ابن عطية وهذا القول هو الصحيح وقاله القرطبي أيضا وقال الشعبي كانوا يرون أن قوله فإن أمن الآية ناسخ لأمره بالكتب وحكى نحوه ابن جريج وقاله ابن زيد وروي عن أبي سعيد الخدري وذهب الربيع إلى أن ذلك واجب بهذه الألفاظ ثم خففه الله تعالى بقوله فإن أمن بعضكم بعضا وتمسك جماعة بظاهر الأمر في قوله فاكتبوه فقالوا إن كتب الدين واجب فرض بهذه الآية بيعا كان أو قرضا لأن لا يقع فيه نسيان أو جحود وهو اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره وقال ابن جريج من أدان فليكتب ومن باع فليشهد انتهى من القرطبي وسيأتي له زيادة بيان إن شاء الله قريبا قال المؤلف رحمه الله تنبيه أخذ بعض العلماء من قوله تعالى وإن كنتم على سفر الآية أن الرهن لا يكون مشروعا إلا في السفر كما قاله مجاهد والضحاك وداود والتحقيق جوازه في الحضر وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير وفي الصحيحين أنها درع من حديد وروى البخاري وأحمد والنسائي وابن ماجة عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم رهن درعا عند يهودي بالمدينة وأخذ عنه شعيرا لأهله ولأحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس مثل حديث عائشته فدل الحديث الصحيح على أن قوله وإن كنتم على سفر لا مفهوم مخالفة له لأنه جرى على الأمر الغالب إذ الغالب أن الكاتب لا يتعذر في الحضر وإنما يتعذر غالبا في السفر والجري على الغالب من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كما ذكرناه في هذا الكتاب مرارا والعلم عند الله تعالى قوله تعالى واشهدوا إذا تبايعتم ظاهر هذا الأمر الوجوب أيضا فيجب على من باع ان يشهد وبهذا قال أبو موسى الأشعري وابن عمر والضحاك وسعيد بن مسيب وجابر بن زيد ومجاهد وداود بن علي وابنه أبو بكر وعطاء وإبراهيم قاله القرطبي وانتصر له ابن جرير الطبري غاية الانتصار وصرح بأن من لم يشهد مخالف لكتاب الله وجمهور العلماء على أن الإشهاد على المبايعة وكتابة الدين أمر مندوب إليه لا واجب ويدل لذلك قوله فإن أمن بعضكم بعض الآية وقال ابن, وقال ابن العربي للمالكي إن هذا قول الكافة قال وهو الصحيح ولم يحك عن أحد ممن قال بالوجوب إلا الضحاك قال وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم وكتب قال ونسخ ونسخة كتابه بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء ابن خالد ابن هوده من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائله ولا خبثه بيع المسلم للمسلم وقد باع ولم يشهد واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يشهد ولو كان الاشهاد أمرا واجبا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة انتهى قال القرطبي بعد أن ساق كلام ابن العربي هذا ما نصه قلت قد ذكرنا الوجوب عن غير الضحاك وحديث العداء هذا أخرجه الدار قطني وأبو داود وكان إسلامه بعد الفتح وحنين وهو القائل قاتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلم يظهرنا الله ولم ينصرنا ثم أسلم فحسن إسلامه ذكره أبو عمر وذكر حديثه هذا وقال في آخره قال الأصمعي سألت سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة فقال الإباق والسرقة والزنا وسألته عن الخبثة فقال بيع أهل عهد المسلمين وقال الإمام أبو محمد ابن عطية والوجوب في ذلك قلق أما في الوثائق فصعب شاق وأما ما كثر فربما يقصد التاجر الاستئلاف بترك الإشهاد وقد يكون عادة في بعض البلاد وقد يستحي من العالم والرجل الكبير الموقر فلا يشهد عليه فيدخل ذلك كله في الاعتمان ويبقى الأمر بالإشهاد ندبا لما فيه من المصلحة في الأغلب ما لم يقع عذر يمنع منه كما ذكرنا وحكى المهدوي والنحاس ومكي عن قوم أنهم قالوا وأشهدوا إذا تبايعتم منسوخ بقوله فإن أمن بعضكم بعضا وأسنده النحاس عن أبي سعيد الخدري وأنه تلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى قوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمنى أمانته قال نسخت هذه الآية ما قبلها قال النحاس وهذا قول الحسن والحكم وعبد الرحمن بن زيد قال الطبري وهذا لا معنى له لأن هذا حكم غير الأول وإنما هذا حكم من لم يجد كاتبة قال الله عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا أي فلم يطالبه برهن فليؤدي الذي ائت امانته قال ولو جاز أن يكون هذا ناسخا للأول لجاز أن يكون قوله عز وجل وإن كنت مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط الآية ناسخا لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية ولجاز أن يكون قوله عز وجل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ناسخا لقوله عز وجل فتحرير رقبه وقال بعض العلماء إن قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا لم يتبين بآخر نزوله عن صدر الآية المجتملة على الأمر بالإشهاد بل ورد معا ولا يجوز أن يرد الناسخ والمنسوخ معا في حالة واحدة قال وقد روى عن ابن عباس أنه قال لما قيل له إن آية الدين منسوخة قال لا والله إن آية الدين محكمة ليس فيها نسخ قال والاشهاد إنما جعل للطمأنينة وذلك أن الله تعالى جعل لتوثيق الدين طرقا منها الكتاب ومنها الرهن ومنها الإشهاد ولا خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق الوجوب فيعلم من ذلك مثله في الإشهاد وما زال الناس يتبايعون حضرا وسفرا وبرا وبحرا وسهلا وجبلا من غير إشهاد مع علم الناس بذلك من غير نكير ولو وجب الإشهاد ما ترك النكير على تاركه قلت هذا كله استدلال حسن وأحسن منه ما جاء من صريح السنة في ترك الإشهاد وهو ما أخرجه الدار قطني عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه قال أقبلنا في ركب من الربذه وجنوب الربذه حتى نزلنا قريبا من المدينة ومعنا ضعينة لنا فبينما نحن قعود اذ أتانا رجل عليه ذوبان أبيضان فسلم فرددنا عليه فقال من أين القوم فقلنا من الربذة وجنوب الربذة قال ومعنا جمل أحمر فقالت تبيعونني جملكم هذا فقلنا نعم قال بكم قلنا بكذا وكذا صاعا من تمر قال فما استوضعنا شيئا وقال قد أخذته ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل المدينة فتوارى عنا فتلاومنا بيننا وقلنا أعطيتم جملكم من لا تعرفونه فقالت الضعينة لا تلاوموا فقد رأيت وجه رجل ما كان ليخفركم ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه فلما كان العشاء أتانا رجل فقال السلام عليكم أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا قال فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا وذكر الحديث الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرساً من أعرابي الحديث وفيه فطفق الأعرابي يقول هللما شاهدا يشهد أني بعتك قال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك بعته فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد قال بتصديقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين أخرجه النسائي وغيره انتهى من القرطبي بلفظه قال مقيده عفا الله عنه وفيما نقلناه الدلالة الواضحة على أن الإشهاد والكتابة مندوب إليهما لا فرضان واجبان كما قال ابن جرير وغيره ولم يبين الله تعالى في هذه الآية أعني قوله جل وعلا وأشهدوا إذا تبايعتم اشتراط العدالة في الشهود ولكنه بينه في مواضع أخر كقوله ممن ترضون من الشهداء وقوله وأشهد ذوي عدل منكم وقد تقرر في الأصول أن المطلق يحمل على المقيد كما بيناه في غير هذا الموضع قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لم يبين هنا هل أجاب دعاءهم هذا أو لا وأشار إلى أنه أجاب بقوله في الخطأ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به الآية وأشار إلى أنه أجاب في النسيان بقوله وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فإنه ظاهر في أنه قبل الذكرى لا إثم عليه في ذلك ولا يقدح في هذا أن آية وإما ينسينك الشيطان مكية وآية لا تؤاخذنا إن نسينا مدنية إذ لا مانع من بيان المدني بالمكي كعكسه وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قال الله تعالى نعم قوله تعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا لم يبين هنا هل أجاب دعاءهم هذا أو لا ولم يبين الإصر الذي كان محمولا على من قبلنا وبيّن أنه أجاب دعاءهم هذا في مواضع أخر كقوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله يريد الله بكم اليسر الآية إلى غير ذلك من الآيات وأشار إلى بعض الإصر الذي حمل على من قبلنا بقوله فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم لأن اشتراط قتل النفس في قبول التوبة من أعظم الإصر والإصر الثقل في التكليف ومنه قول النابغة يا مانع الضيم أن يغشى سراتهم والحامل الإصر عنهم بعدما عرفوا نكتفي بهذا القدر ونكون قد انتهينا من تفسير سورة البقره وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته